بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس تقول ربكم إن ظل ظلت الساعة شيء نظيم، يوم ترونها تزهل كل مرض في وَتَأَمَّلْ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى وَمَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ فِي سُكْرَى وَلَكِنَّهُمْ اللَّهِ شَدِيدُ ومن الناس ما يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيء كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَبَابِ السَّعِيمِ يا ايها الناس سوء ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب ثم من نقطة ثالثة ثم من علاقة ثم من نقطة ثم من, علقة ثم من وَثِيمٌ مُخَلَّقَتْ وَغَيْرُ مُخَلَّقَتٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طتلا ثم لتبلغوا أشدكم وَمِنْكُمْ مَنْ يُصَعِّبُ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرْضَى وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ هَزَّتْ وَرَبَتْ فَإِذَا says لله له في الدنيا خزيا ونزيقه يوم قيام الصيام بالحري ذلك بما قدّمت يذكّ وأن الله ليس في ظلام للعب. ومن الناس من يبض الله على حرف فإن أصابه خير نقص ما النبي وإن أصابه في انقلب على وجهه قسر الدنيا والآخرة ذلك هو تران المبين يدعو. ¡Gracias! um, من كان يظن أنه ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء هل بسبب إلى السماء ثم ليقطع هل يقطع هل يوضّع هل يذهب كيده ما وكذلك أنزلناه آيات فيناس وأن الله يهدي منه <تصفيق> إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا الصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى أم ترى أن الله يسجد له من في السماء ومن في الأرض والشمس؟, والشمس والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر ولهم مقامع من حديد كلما في الجنة جنة تجري من تحتها الأن. اللون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها وَالْوُذُو إِلَى وَنَبْذُ مِنَ الْقَوْلِ وَالْغُدُو ويكفروا ويخدون عن كبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه أن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ ما كان البيت إلا تشرك فيه شيئا، إلا تشرك فيه شيئا، وفضل البيت لاس بالحديء سو كرجاله وعلى كل ضامرين فين من كل فنام يَشْهَدُونَ مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّا لَوْمَا فِي عَلَى مَا مِنْ الْأَنْعَامِ تَقُولُ مِنْهَا وَأَقِيمُ لِفَائِصَلِ التَّقِيلِ كُمْمَن لَّيَقُودُ فَفَتْهُ وَلِيُقُو وليفوقوا بالبيت العثير ومن يعظم حرماس الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنرام إلا ما يطلع عليكم فاجتنبوا من الأوثان واجتنبوا قولا سنفاء <سؤال> لله غير مشركين به ومن اشرك بالله فكأنما قروا من السماء فتطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان ذلك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل متنما ثم محلها ولكل أمة جعلنا من سكى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من فهيمة الأنعاب فإلهكم إله واحد فله أسلم وذشر الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَصَفِّرْنَ عَلَيْهَا صَفِّيرًا مَا أَوصَفُهُ أصابهم والمقيم الصلاة ومما والبذ نجعلناها لكم من شعار أكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك تخرناها لكم لأنكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا شيء يناله التقوى منكم لذلك قَالُوا إِنْ لَكُمْ لَتُكَذِّبُوا اللَّهَ وَمَا هَذَاكُمْ وَانشِرِ الْمُفْلِحِينَ Allah yudaafir عن الذين آmanوا Allah laa yuhbubu kulla khawani kafoor أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير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 وَلَيُنْفُخَنَّ فِي الصُّورِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّوْعِدُهُ إِنَّ اللَّهَ لقوي عزيز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 ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم طوم نوح وعاد وثمور وَقَامُوا إِذْرَاهِمَ وَقَامُوا لُوطَ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأيهم قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر موطلة وقصر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 فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله عاده وإن ككالفسنت من ما نذون وكاين من قريه ام ليت وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير من الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مُغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ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 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا لَا إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم ما يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. لأجل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في كنسل الذي مفي قلوبهم مرض والقاسي قلوبهم. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ قُمَ رَضِّكَ فَيُؤْمِنُوا إِن فَسُبِّتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ هَدَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 الملك يومئذ لله يحفم بينهم <تصفيق> الذين آمنوا وعملوا حالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذروا ذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا I'm not. وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَيُلِجُّ ٱلَّيْلَ فِيهَا وَأَمَّنَ ٱلنَّهَارَ فَلَن يُجْرِمَ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو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 إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله الله لهو الغني الحميد <تصفيق> ألم تر أن الله سخفر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإنه <سؤال> إِنَّ اللَّهَ هُوَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ on الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب اللَّهُ هِيَ السَّن وَيَأْبُدُونَ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ ينزل فِيهِ سُلْطَانُ وَمَا لَيْسَ لَهُ بِعِلْمٍ وَمَا نَعْلَمُ مِن نَّصِ وَمَا تَطَوَّعَتْ لَهُمْ آيَاتُنَا إِنْ تَذْكُرُوا فِيهِ وَجْهَ الَّذِينَ كَثُرَ الْمُفْتَرُونَ يَكَادُونَ يَسَّبُونَ أَقُولُ نَبِلَ الَّذِينَ الله القوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس <تصفيق> <تصفيق> إن الله سميع بصير ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاسْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين لمن من قزل وفيها ذلك يكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهذا علنا اقيم الصلاه واتو الذكاه بالله هو مولاكم فنمى المولى ونعم ترجمة